وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الها واحدا لا اله لا اله الا هو وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الها واحدا

وما امروا الا ل ع ب ه إ ل ه واحدا لا اله الا هو سبحانه عما

سبحانه عما يشركون يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م وياذى الله إ ل ا ان يتم ن و ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق م ل ي ظ ه ر ه